بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اطع الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى اليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أسواجكم الله تظاهرون منه وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله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 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم مهاتهم وأول الأرحام بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم كان ذلك في الكتاب مسؤورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعدر الكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُواكُم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ إِذْ جَاءُواكُم مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وتظنون بالله الظنونا هؤلاء ابتري المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا إذ قال قائفه منهم يا اهل يثرب لا مقابلكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يرون ان بيوتنا عوره يقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأذبار وكان عهد الله مسؤولا قل لي أنفعون الفرار إن فرّتم من الموت أو القتل وإذا لاتوا الدعوان إلا قليلا قل من ذا الذي يعصيكم من الله إن أراد بكم سوء أن أو أراد بكم رحمة ولا يجدون دهم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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك، فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تتدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت. فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةِ احْتِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِذَا أَتَى الْأَحْزَابُ يَدْعُونَ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُوا فِي الْأَعْرَابِ يَسْتَرُونَ عَنْهُمْ بَأْسَكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَقَامَةً إِلَّا قَلِيلًا لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لقد كان لهم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله اصدق الله ورسوله وما زالوا الا ايمانه وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعدِّب المُنافقين إن شاء أَوَيَتُوبَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. فَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَّى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْفِتَنَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِكُمْ فَقَدْ فَشِيَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضغوا وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله من كن أجراً عظيماً يا نساء النبي من يأت من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعما صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء فلا تخطعنا بالقول الا تخطعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج, تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانات والصادقين والصادقات. والصادقين والصادقات والصابرین والصابرات والخاشرین والخاشعتِ والمتصدقين والمتصدقاتِ والمتصدقين والمتصدقاتِ والصالين الصائمين والصائم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 وأنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس, وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ألما قضى زيد ها وطرا زوجناك ها ركي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياء لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعياء اذا طوا منهم ما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 ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقوا له سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا رسناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسرج منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم قلقتمون من قبل أن تمسون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 أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك بما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي آجرنا معك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 أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهم وتقوي إليك من تشاء ومن ابتظلت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أتانا أنت قرء عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن ويرضين بما أتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليمًا حليمًا. لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بما من ازواج ولا ان تبدل بما من ازواج ولو اعجبك حسن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى اطعام غير ناظرين الينا ولكن اذا دعيت فدخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين للحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطار لقلوبكم وقلوبهم وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدٍ أَبَدًا إِنَّ ذَارِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا إِنْ تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لا جناح عليهم في آبائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا أبناء إخوانهم ولا أبناء أخواتهم ولا نسائهم ولا ما ملكت أيمانهم وَتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ <يصحيح> عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا الذين يؤذون الله ورسوله لعلهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهدانا وإثما مبينا يا أيها قل لأسواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهم من جنابيب ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما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 ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وغتلوا تقديلا سنة الله في النذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون غريبا إن الله لعنى الكافرين وأعد لهم سعيرا سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجورهم في يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا أقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فظراهم الله مما قالوا وكان عند الله وجيا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قول ربي زين يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعن الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أي يحملنا فأبينا أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الرحمن <تصفيق> الرحيم